وبادر وسابق الى فعل الخيرات والتقرب الى الله بانواع الطاعات لتنالوا مغفره من الله عظيمه وتدخل جنه ارضها السماوات والأرض هيئها الله للمتقين من عباده اللهم, اللهم اجعلنا من نحرها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعاثين عن الناس والله يحب المحسنين المتقون هم الذين يبذلون اموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر والمانعون غضبهم مع القدره على الانتقام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 وهم يعلمون وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب او نقصوا حظ انفسهم بارتكاب ما دون الكبائر ذكروا الله تعالى وتذكروا وعيده للعاصين ووعده للمتقين فطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها لانه لا يغفر الذنوب الا الله وحده ولم يصروا على ذنوبهم وهم يعلمون انهم مذنبون وان الله يغفر الذنوب جميعا ايها الاخوه الانسان يقع بالذنب لا محاله فالإنسان لديه غفلة ولديه شهوة ولديه غضب وهذه مداخل الشيطان والإنسان يراقب ربه ويراقب نفسه ويراقب عمله متبصرا بدين الله تعالى لكن يكن المرء لو وقع في ذنب بغفلة أو ما أشبه ذلك عليه بالتوبة والاستغفار والمعاودة وعدم الإصرار على الذنب اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين اولئك المتصفون بهذه الصفات الحميده اي ألمها التعجل بالتوبه وعدم الاصرار على الذنب أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيده ثوابهم أن يستر عليهم ذنوبهم الإنسان لما يطلب من ربه المغفرة يطلب من الله تعالى أن يستر ذنبه وأن يقيه شر الذنب ويتجاوز عنها ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار هل يوجد الآن بيوت وتجر الأنهار من تحتها؟ نعم يوجد على بعض الضفاف بيوت ثم يأتي هذا الماء من سفح الجبل ويمر من تحت هذه البيوت وهو أجمل المناظر مرور الماء ولهم في الآخرة جنات من تجري من تحت قصورها الأنهار مقيمين فيها أبدا وهذا من من عظم يوم القيامة ان الإنسان إذا أدخل الجنة فهو لا يخرج منها ابدا ولا يموت فيها ولا يتحول عنها ونعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله إذا عمل الإنسان بطاعة الله تعالى وأدى حق الله تعالى نال الأجر العظيم بين يدي الله وربنا عظيم وعطاؤه عظيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيا أي معزيا ومصبرا ومبينا لهم الأمر الذي من خلاله تهون عليهم المصاب قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم فسيروا في الأرض تنظر معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله خلت ديارهم وزال ملكهم هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين وهو دلالة إلى الهدى وتأمل أخم الكريم ربنا قال وهدى فالقرآن هو عين الهدى وموعظه للمتقين طبعا معنى الموعظه معناه زاجر عن الشهوات وزاجر للمتقين لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد أي زاجر لهم عما عن المعصية وزاجر لهم عن التفريض في العمل الصالح قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد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 وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ان اصابكم ايها المؤمنون جراح وقتل يوم احد فقد اصاب الكفار جراح وقتل مثل ما اصابكم والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمه لحكم من بالغة منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين ومنها ليكرر من يشاء بالشهادة في سبيله والله لا يحب الظالمين لانفسهم بفرج الجهاد في سبيله وسمي الإنسان ظالما لنفسه لانه قد دسها ولم يرفعها لطاعه الله من فوائد الآيات الترغيب في المسارعه إلى عمل الصالحات اغتناما للاوقات ومبادره للطاعات قبل فواتها من صفات المتقين الذين يستحقون بها دخول الجنة الإنفاق في كل حال وكرم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبر والعظة لمن كان له قلب يعقل به هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد